ا ا فكما هو ا ل ش أ ن في جوف الحافظ لا شيء في ذلك اذا كانت لا تسمع ولا ت ر ى و أ م ا إ ذ ا كانت تسمع بمعنى أ ن ه ا نغمه ة فإذا اتصل ب سمع, سمع القرآن واضحاً ظاهراً فاذا ل يجوز الدخول الخلافي الدخول و إ ك ا ن ت مكتوبة ع ل ى الشاشة به م ع ن ن ى أ ا سمونا خلفية فإذا كانت مخفية لا مانع أيضاً مخفية كما خلفية الجواب هو الشان في جوفه و إ ذ ا كانت ظ ا ه ر ة وفي جيب صاحبه ف إ ن ه ا مثل ك ت ا ب ة الذكر أ و ا ل ق ر آ ن أ و لفظ الجلاله ة في ورق مخفى في جيب الإنسان لكن ينبغي ي ورق م الإنسان لا لكن أن ت ن القرآن في ل ا ورق ض يوضع أيضا ع وعلا ع لا خلفية ولا يوضع أيضا نغمة لأن هذا لكلام الله جل هذا امتهان في ي نغمة و ض ه لأن لا ل أماكن يذكر في ي ت به و أ م ا ما في ج و ف ه ا ب واما ما في الشريط فهو نظير ما في جوف ابن آ د م لا يضر ذلك إ ن شاء الله تعالى أحسن أستطيع تنصحونني السؤال الثاني يقول وهو من المستمع سينيا يقول تراودني وساوس الثاني من تراودني الله فيها كلام عظيم وفيها شرك ولا أستطيع دفعها فهل علي إثم وبماذا تنصحونني وجزاكم الله خيرا إليكم يقول يقول فهل علي وهو إثم عظيم شرك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 والمقروءه ت ف في ك ر آلائه و خ ل و ا ت ا اذا إ ملا جوفه ف إ ن هذه الخطرات تندفع عنه كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي وفي غيره من كتبه و إ ن خ ل ى جوف بن آ د م من ذكر الله والنظر في آياته والانشغال بذكره وشكره ف إ ن ه حينئذ تحل هذه الخطرات محلها ه الله、إليكم. هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل من توبة لشخص يعصي الله ا سائل السلام مرات باب التوبة、مفتوح. ما لم الإنسان أو تطلع الشمس أحسن أو ورحمة مفتوح من من إليكم يقول عليكم لشخص لم تطلع يعص يتوب يغرغر ثم م توبة عدة ر ب غ فإذا عصى ثم تاب توبه نصوحا بشروطها ف إ ن الله يتوب عليه و ا ل ت و ب ة تهدم ما كان قبلها والذي قتل التسعه والتسعين تاب الله عليه ل وعلى كل حال على الإنسان الله لكن غالبته على معاودة الذنب فعليه أن يندم ويقلع من هذا الذنب ويعزم أن لا ي يصدق يفي وشيطانه يندم ويعزم يعود ه معه نفسه وأن معاودة مع إذا تاب هذا إن أن أن من أن مخلصا في ذلك لله جل وعلا وباب ا ل ت و ب ة مفتوح على ما بين بي في النصوص ما لم يغرغر ف إ ذ ا غرغر وبلغت الروح الحلقون توبته الآن وقد عصيت قبله المغصود أنه عليه يجب عليه أن يبادل بالتوبة وأن يقلع عن الذنب ويندم على ما فات ويعزم على أن لا يعود وما يحول بينه وبين التوبة تقبل قبله يجب يبادل الذنب بينه لا الآن عليه يقلع على على لا الذي عصيت فات ما حينئذ فإنه أنه أن عن أن نعم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 و ن ظ ر ا ل ح ا ج ة التمهيد للترتيب لخفاء ترتيبه على كثير من طلاب العلم قام جمع من أ ه ل العلم بترتيبه فالشيخ محمد المغراوي المغربي رتبه على ترتيب اعتنا فيه بمسائل الاعتقاد فأتى بترتيب ابتكره أو ترتيب فيه جيد في بمسائل الجملة لكن هو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 ب س ه و لكن ة ويسر ل لو ت ر ك و ا على ترتيب مؤلفي و ج ع له فهرس ل ل أ ح ا د ي ث والفوائد كفى أ و رجع في ترتيبه إ ل ى ترتيب الكتاب ا ل أ ص ل ي الذي هو الموطا ل ل الموطة ولا يخفى عليهم الموطة لأن الموطة ليس بالكبير مجال ع يعرفون بضعة وعشرين م التمهيد ترتيب يخفى ترتيب في وشرحه كتاب احتاج لدان إلى أن يسهل ر ترتيبا ت ب ي الوصول إ ل ى فوائده ف إ م ا أ ن يبقى على وضعه ترتيب مؤلفه بن عبد البر ويوضع له فارس تقرب ا ل أ ح ا د ي ث تقرب ا ل أ س ا ن ي د تقرب الفوائد أو يرتب على ترتيب الإمام مالك وقد بهذا الترتيب على او ل مالك إ م م ا ق قام د بهذا ا ل ت ت ر يرتب ب على الموطى الشيخ أطيه محمد سالم محمد أطيه ت ي ه وهو ترتيبه مناسب للموطى إذن يكون جدا شرح على ترتيب الموطأ كما هي الموطى كما ج ا د ة الشروح كلها الشارح ما يتصرف في ترتيب ا ل أ ص ل كما و ش أ ن شروح البخاري مثلا كلها ترتيبها على ترتيب الكتب اجتهد ورتب الـ الـ التي على ترتيب على أسماء بنا اجتهاد البخاري شروح وغيرها عبدالبر رحمه يشرحها رحمه الأحاديث بن بنا الإمام فالإمام الله أسماء الله وكذلك مسلم على على من منه شيوخه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 يستفيد منه من يتقن هذه ا ل ل غ ة و أ م ا من لا يعرف هذه ا ل ل غ ة فيستفيد من المساواه و من ل ش ر ح ل م ف في ي د ة ذ ا الباب ا ل من ق ة ش ر ح ا ل م و ة لأبي ل س م ا ن ا ل ب لأبي ا الوليد ج ي ي ل س م ا ن بن خ ل ف ا ا ل ب ج ي هو كتاب النفيس ا ن ي ع ت ه بالمسائل الفقهية وفيه لطائف من العلوم الأخرى من وفيه وكتاب أصل يعتمد عليه ويعول عليه ل أ ن ه فقيه مالكي ويشرح كتابا ل إ م ا م المذهب من الشروح التي اشتهرت وهو الموطة ومن الموطة وهو متأخر التميد من مئة مجموعة كتاب أن بأكثر شرح الزرقاني الغرائب شرح الزرقاني على ومن الغرائب إن شرح الزرقاني على طبع قبل التميد بأكثر من مئة سنة طبع من شروح كتب ا ل س ن ة من فتح الباري ومن النووي ومن غيرها من الكتب ومع ذلك يطبع قبل شرح شروح ابن عبدالبر بأكثر من مئة سنة وما أفضل طبعات هذه الكتب الشيخ والذي تنصحون به أيضا من هذه الشروح العلم أما بالنسبة لما ابن عبدالبر لو اختصر عليها الإنسان بأكثر به به طلبة به فكتب من سنة تنصحون من أن يعتني ننصح أفضل لو مئة هذه هذه حصل خيرا كثيرا ب ا ل ن س ب ة الى الموطا كالتمهيد والاستذكار وكتاب الباجي أ ي ض ا كتاب النفيس يستفيد منه طالب العلم وشرح الزرقاني باعتباره م ت أ خ ر ا اطلع على أ ق و ا ل ا ل م ت أ خ ر ي ن كابن حجر والنووي وغيرهما من ففيه أ ي ض ا فوائد وتنبيهات ولطائف قد لا توجد عند المتقدمين فيستفاد منه و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للطبعات فالتمهيد أ و ل ما طبع في المغرب في اربعه وعشرين جزءا وفهرس بمجلدين والاستذكار طبع بلغت الثلاثين لكنه نفخ بالحواشي نفخ و ك ث ي ر منها منقول عن التمهيد وبثلاثين جزءا ولو ا خ ت ص ر على متن الاستذكار ما بلغ نصف هذا الحجم وطبع أ ي ض ا مرارا ب أ ق ل من نصفه بل ثلثه في في في حقيقة يسهل حملها والاطلاع عليها القلعجي ثلاثين مجلدات حملها حجم جزءاً والاطلاع ثلث طبعة وعلى كل ح ا فطبعته لا تخلو من ف ا ئ د ة لكن ما دامت أ ك ث ر النقوله م ن ق و عن التمهيد والتمهيد لا يمكن أن يستغني عنه ط ان ل العلم لا ب م ي ك أن يستغني طالب العلم م التمهيد لمثل من مطبعات منذ من بهذه كتاب قبل الباجي طبع هذا ذلك النقول فلا داعي هذا التكرار الشرح الزلقاني شرح قبل ذلك شرح طبع من السعادة ا عن ع أكثر شرح مئة عام سنة الجواب ط ب ع ج ي د ة لكنها بالحروف ا ل ق د ي م ة التي قد لا يصبر عليها طلاب العلم من المعاصرين وطبع أ ي ض ا مرارا من ط بطبعات ع ا بالأنظمة الحديثة وأما بالنسبة للزرقاني ت متأخرة ف سنة وحدود في ل ل م ط ب ع ة ا ك س ل المطبعة ي ة نادرة وهذه ا ل ج و ا و ثم طبع في مطبعه ا ل ا س ت ق ا م ة م ط ب ع ه ا ل ت ج ا ر ي ة ط ب ع ا ت ج ي د ة و ج م ي ل ة وعلى كل ح ا ل طبع مرارا وكتب له ال الانتشار الواسع والسبب في ذلك أ ن ه مختصر في أ ر ب ع ة أجزاء و ف ي ه نقول و ا ل ل على أقوال المتأخرين ط ا مما ع ت ي ح ج و ا إليه والله أعلم نعم ا ب احسن الله إ ل ي ك م هذا أ ب و إ ب ر ا ه ي م من الرياض يقول لو أ ن رجلا توفاه الله قبل والده فهل يكون لهذا الابن ميراث في أموال أبي؟ من مات قبل أبي فإنه لا يرث لأن الإرثل الموجود من الورثة بعد موت المورث الإرثل الموجود قبل لأن أبيه أبيه بعد بعد من فإنه من من موت موت في يرث الورثة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 م و الجواب ط ن بين ه ومواضعه ا يدي ش ي و و خ أ ر ه أنه في تحصيل يحصل تحصيل العلم لا لا أجل العلم شك ي أ خ ذ من ل ل ع م ما ي ك ت ا لا ل له ومثل ه ه ذ إذا كان لا يستطيع الوصول إ ل ى أ م ا ك ن العلم ولم يمنعه من الذهاب إ ل ي ه إ ل ا عدم تمكنه من الوصول إ ل ي ه يرجع أن يكتب له الأجر إن شاء الله تعالى أن له الله شاء إن